الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده ولا تأخذكم بهما رافه في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين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 إن الذين جئوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم نكتسب من الاثم والذي تولي كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا, والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء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 أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان يجب يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما يجب منكم من هناك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 مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرَ بيوتكم حتى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا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 آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو ابناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير اولي إربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء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 إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتيكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ الله نور السماوات ولرل مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب دري من شجرة مباركه زيتونه توقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه هنا نور على نور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 بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الزمان يحسبه الزم آن ماء حتى إذا جئ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 آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولي فريق منهم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 فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبه كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون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 إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَارْضِقَ ذِي عِلْمٍ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ أَكْبَر